هذه الآية الكريمة مضى الكلام على صدرها وبقي من الفوائد والهدايات المستخرجة منها ما يؤخذ من قوله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا فالاصل أن الأمر للوجوب أنفقوا وهذا يدخل تحته النفقات الواجبة التي هي الزكاة مثلا ويدخل النفقات المستحبة فهو عام منهما هو واجب ومنهما ليس بواجب أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ذكر هذين النوعين طيبات ما كسبتم فهذا التجارات ونحو ذلك اكتسب بالبيع والشراء ونحوهما ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا الزروع والثمار فذكر هذين النوعين وهناك أنواع أخرى تخرج منها الزكاة كما هو معلوم فهل هذا يدل على الاختصاص بهذين النوعين؟ الجواب لا ولكن يمكن أن يجاب عن هذا بأحد جوابين يذكرهما أهل العلم الأول أن يكون ذلك باعتبار أن هذا هو الغالب في الأموال التي بأيدي الناس ولربما في ذلك الزمان تجارة والزروع المهاجرون أهل تجارة والأنصار أهل زرع فذكر هذين النوعين ويحتمل أن يكون ذلك الله تعالى أعلم باعتبار أنها الأصول يعني التجارة يدخل تحتها سائر أنواع التجارات من البيع والشراء والإيجارات كذلك أيضا المضاربات ونحو ذلك ومما أخرجنا لكم من الأرض يدخل فيه ما أخرجه الله تبارك وتعالى من الأرض من الزروع والثمار والمعادن الركاز ونحو ذلك كل هذا يدخل فيه يكون ذلك شاملا عاما تكون هذه التجاره مثلا قد تكون في المواشي وقد تكون في العقارات وقد تكون في غيرها هذا احتمال وإن كان هذا الجواب قد لا يكون متوجها بصورة واضحة قوية لأن المواشي لا تدخل تحت التجارة إلا إن كانت من عروض التجارة لكن السائمة لا تدخل في هذا ولا تدخل في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض فيكون هذا باعتبار أن هذا هو الغالب مثلا أنها كانت الأموال التي بأيديهم في ذلك الوقت أذا يحتمل والعلم عند الله عز وجل ويدل أيضا قوله تبارك وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ان الزكاة تخرج من المعادن فهي من جملة ما يخرج من الأرض كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني الآن بقي المال الموروث هذا لم يكتسبه الإنسان بعمله وسعيه وبذله لهذا يقال فلان حارث وليس بوارث أو فلان وارث وليس بحارث يعني لم يحصل هذا المال بسعي وعمل وبذل وجهد وإنما ورثه من غيره يحتمل أن يكون ذلك باعتبار أن الإنسان إذا أخرج من المال الذي اكتسبه وهو أحرص ما يكون عليه انه تعب في جمعه تحصيله فإنه يخرج ما عداه من باب أولى الأموال التي يريثها الإنسان الغالب أنه لا يبالي كيف أنفقها يعني قد ينفق هذه الأموال بأمور ليست ذات أهمية باعتبار أنه ما تعب فيها وقد يضيع هذه الأموال بألوان من التصرفات التي لا تجدي عليه نفعا هذا يحتمل ويحتمل أيضا أن يكون ذلك مما يدخل في المكاسب بشيء من التوسع والحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر عن ماله من أين اكتسبه يدخل فيه إذا كان وارثا أو إذا كان قد حصله من مصادر أخرى غير الارث كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من أرض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم بحيث لا يتخير من الزروع والثمار الردي فيخرج ذلك في الزكاة أو في الصدقة وهذا الرجل الذي وضع العذق من الشيص وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبه ليأكله شيصا يوم القيامة هذا مما أخرج الله من الأرض هذا من الزروع ليس للإنسان أيضا أن يخرج الرديء بل عليه أن يخرج الطيب من الخارج من الأرض فهذا واضح اعتبار أن ما قبله من طيبات ما كسبتم دل عليه ومما أخرجنا لكم من الأرض هنا أعاد من للدلاله على التأكيد والتنصيص على أن هذا يجب فيه أو ينبغي فيه أو أن هذا مما يخرج أو مما ينفق منه في سبيل الله وهذا أيضا كذلك فكل هذه الاموال ينبغي أن ينفق الإنسان منها وكل بحسبه وإذا كان الإنسان صاحب تجارة ينفق من هذه الاموال وإذا كان صاحب زروع يخرج من الثمار والحبوب وإذا كان هذا الإنسان صاحب ماشية فإنه يخرج منها وقد تكلم أهل العلم على المخرج من هذه الأنواع في الزكاة هل يجزئ ان يخرج المال عنها؟ أو لا. بالنسبة لعروض التجارة لا بأس أن يخرج الإنسان القيمة عنده مثلا تجارة في المعدات أو تجارة في الأقمشة أو المواد الغذائية لو أخرج من القيمة لا إشكال إن شاء الله وإن لم يكن هذا محل اتفاق لكن الخلاف أقوى في مثل السائمة هل له أن يخرج القيمة وفي مثل الزروع والثمار هل له أن يخرج القيمة أو لا مما يجب فيه الزكاة عنده تمور نخيل هل له أن يخرج قيمة يقدر ثم يخرج القيمة أو لا هذا خلاف قوي بين أهل العلم والأحوط أن لا يفعل والقول بأن ذلك لا يجزئه قول له وجه قوي من النظر وعليه أدلة وبهذه المناسبة أقول مما أخرج الله من الأرض النخيل التي في بيوت الناس واستراحاتهم وهذه يغفلون عنها كثيرا يظن كثير من الناس أنه إنما يخرج من الزروع والثمار ما كان في المزارع لكنهم قد يزرعون في بيوتهم النخيل مثلا وقد تجد ذلك يبلغ النصاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة والوسق في التونة صاعا فقد يكون الثمر لهذه النخيل في البيوت أكثر من هذا المقدار يعني مما يجب فيه الزكاة يعني يوجد في البيت أحيانا أكثر من ثلاثين نخلة وهذه ثمرها في الغالب يتجاوز النصاب فتجد هؤلاء الناس يتساهلون مع أنهم قد يهدون كثيرا ويتصدقون لكن لا يخطر ببالهم والزكاة مع أنها تجب الزكاة فيها وهكذا بعض الناس قد يعمل في استراحة أو نحو ذلك يعمل زروع يعمل محميات ويرى أنها من باب التسلية أو أنها من باب إشغال العامل أو نحو هذا وقد يكون ثمرها يتجاوز النصاب أو يبلغ النصاب فلا يخرج الزكاة ولا يخطر ذلك بباله ليس بخلا فيها وينفقها هنا وهناك لربما يعطيها ويهديها لكن لا يعلم أنه يجب عليه فيها الزكاة فهذه الأمور ينبغي أن تراعى كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فهم من هذا أن المتعين أن يخرج من طيبات الأموال لكن قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذ هذا في زيادة بالتأكيد مع أن ذلك مفهوم من قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم وكذلك في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا يعني لا تقصد تتوجه إلى الخبيث فهذا يدل على شيء من التكلف في التعني وطلب الردي من الأمال فجاء بصيغة التفاعل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه تنفقون ما قال تنفقون منه فقدم المجرور وهذا فيه إشعار بالتخصيص ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه تنفقون والتعبير بالفعل المضارع يدل على الاستمرار فتقديم ذلك الجار والمجرور منه يدل على التخصيص فكان هذا من ديدانه أن يخرج الردي لا يخرج إلا الردي تنفقون لكن كما ذكرنا أن الإنسان إذا كان بيده شيء رغبة له فيه أو فضله من طعام أو ثياب مستعملة هو لا يرميها ولا يهدرها بل ينبغي حفظ هذه النعم وإعطاء ذلك لمن ينتفع به لكن المقصود تيمم يتقصد الردي تيمم الخبيث منه منه كأنه لا يتجه إلا لهذا ولا يتوجه إلا إليه ولا يخرج إلا الرديء منه تنفقون تل على الاستمرار فعل مضارع هذا ديدنه في نفقاته لا يخرج تجد المرأة تقلب الفياد وإذا رأت لربما يمتفع به أو جيد أو فيه جدة أو كذا قالت لا هذا حسافة حسافة على ماذا حسافة على الصدقة فتطويه ثم تبحث عن الرديء جدا وتقول هذا خرجه تمر لا هذا جيد هذا نوعية جيدة هذا أصفر هذا فاخر خلوه. طيب ما الذي يخرج؟ الذي الردي القديم الحويل الأسود الذي لا يأكله ولا تطلبه نفسه فهذا لا يجوز ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ألاحظ مع قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ينال الإنسان ما يرجو عند الله تبارك وتعالى حتى اللقه بهذا وحتى للغاية حتى تنفقوا مما تحبون ما قال تنفقوا كل ما تحبون لكن مما تحبون فينظر الإنسان فيه الطعام الجيد فيخرج منه ينظر في اللباس الجيد ويخرج جديد اللي ما لبس يقول هذا الثوب اللي ما لبسته هو الذي سأخرجه هذه العمامة التي ما لبستها هي التي سأتصدق بها أو على الأقل إذا أخرج شيئا لا تهفو نفسه إليه ولا تطلبه يخرج معه شيئا آخر جيدا فهذا ينبغي أن يراعى هذا حيث يعطى للمحتاج للفقير لكن هذا الذي يوضع في الصناديق صناديق المنابس الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في هذا أصلا والسبب أن أفخر قطعة لباس ولو كانت جديدة بأغلى ثمن هي وأردى قطعة لباس بأقل ثمن ما تسوي ربع ريال سواء لأن هذا يباع لا يعطى الفقراء يباع بالجملة حملة هذه السيارة كم؟ كم حملة الشاحنة هذه؟ سبعين ألف لو أنها ممزقة لو أنها ما تصلح لمسح الأرض هي والجديد واحد هذا ليس بمقصود وأما بما يجري أحيانا بعقد إيجارة أن يؤجر هذا الصندوق على جهة أخرى مستفيد يعني يؤجر له يقال له بالسنة مثلا بكذا من المال بسبعين ألف أو بمئة ألف أو بمئتين ألف بالسنة هذا لا يصح لأن هذا عقد إيجارة على مواد يتملكها الطرف الآخر المشتري هذه ليست إيجارة إيجارة عقد على المنافع وليست على الأعيان وهذا يتملك أعيان بعقد إيجارة هذا لا يوجد شرعا إضافة إلى أن هذه الإيجارة على مجهول يعني ما هي الثياب التي ستوضع ما مقدارها قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة وكثير من الناس قد يتساهل ويسلي نفسه يأخذ ثيابة كلها عشرة ثياب ويقول كل ستة أشهر سأجدد الثياب والحمد لله أتصدق بها ويضعها في هذا الصندوق وأقع أنها هذا مصيرها أنها تباع جزافا هي وأرد الثياب واحد وهكذا هذه الأجهزة الكهربائية وغير الأجهزة الكهربائية التي توضع في هذا المكان هي تباع هكذا لربما بسعر الحديد توضع بميزان حديد الصالح وغير الصالح واحد لربما لكن لو أنك أعطيتها للفقير أو من يعطيها للفقير فهذا راعى فيه هذه الأمور والله مستعان كثير من الناس لربما يسرعون في ويكثرون من تغيير الأثاث ويعتقدون أن هذا لا بأس هم يتصدقون به في سبيل الله المستعمل ما علموا أنه يباعد لربما بعشر معشار الثمن ولو علموا ما أخرجوا لكن لو أوصلوا للفقير فهذا جيد كذلك يؤخذ من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب بنفسه لا للإنسان أن يجعل نفسه دائما مكان الاخرين ما الذي تحبه لنفسك ضع أخاك في موضعك إذا خاطبته إذا عملته إذا أعطيته إذا أهديته إذا تصدقت عليه ضع نفسك مكانه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه إذا كنت ما تأخذ هذا إلا على اغماض يعني بغض الطرف حياء مجاملة للمعطي ولا ربما أخذته من هنا وأخرجته من الباب الآخر أو من الجهة الأخرى لا تريده فكيف بعد ذلك ترضى ذلك لغيرك كيف ترضى ذلك لأخيك فهذا يشبه القياس إلا أن تغمض فيه هو لا يقبله إلا على سبيل الإغماض حياء فهذا الإغماض يعني كأن الإنسان يقول قبل ذلك على شيء من الإغماض كأنه يغمض عينيه فلا يراه ولا ينظر إليه حياء أو كراهية أو نحو ذلك على سبيل الإغماض بمعنى أنه لو نظر إليه وصوب النظر إليه فإنه لا يقبل ذلك ولا يحتمله على سبيل الإغماض تجاوز تمرير والإغضاء كما يقال وهو مثل الإغماض الإغضاء وأصل ذلك بالبصر ويكون ذلك بسبب الحياء أو غير ذلك من الدواعي إلا أن تغمضوا فيه فهذا يحصل في الشيء المكروه الذي يكرهه الإنسان واعلموا أن الله غني حميد اعلموا هذا يدل على الاهتمام والإيقاف والتنبيه اعلموا أن الله غني حميد هم يعلمون ذلك ولكن أراد التأكيد على هذا المعنى والتنبيه وإيقاف الأذهان والقلوب بأن الله غني حميد بمعنى أن الله تبارك وتعالى غني عن هذه الصدقات وهو محمود في غناه فهذا الذي يتصدق وهو غني ويعطي الرديء هذا ليس بمحمود هذا من الشح والبخل الذي يذم صاحبه وتنحط مرتبته فالله غني وهو أيضا حميد وعامة أهل العلم يفسرون الحميد بالحامد الذي يحمد خلقه هذا الذي عليه السواد الأعظم ونقل عليها ابن القيم الإجماع والواقع أنه وجد من خالف في هذا فإذا كان حامدا تبارك وتعالى فمعلوم أيضا أنه محمود فله الحمد سبحانه وتعالى حميد اجتماع الحمد مع الغنى هذا كمال آخر لأن الغنى في كثير من الأحيان يكون سببا لمزاولات غير محمودة غير جيدة كلا إن الإنسان لا يطغى الرغاه استغنى أو البخل وهذا كثير ان الغنى يوجد معه شيء من الإمساك والتقتير والبخل ونحو ذلك من الصفات المذمومة واعلموا أن الله غني حميد غني عنكم وعن صدقاتكم هذه فكيف تقصدون هذا الردي وأنتم من ينتفع بهذه الصدقات وحميد على وزن فعيل هذه صيغة فهو يثني على فاعل الخير والمتصدق والمنفق وأما هذا الذي يتخير الرديء فهو مذموم قد قال الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وكذلك فذلك الذي يدعو اليتيم رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخر ما قال الله عز وجل هذه من صفات الكفار ومن صفات المنافقين ويقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح وقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فهذا الشح مغروس في النفوس فيحتاج إلى مجاهدات من أجل أن يتخلص الإنسان منه والنفس طلع تتطلع كثيرا إلى المزيد إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين ثم ذكر أوصافهم فالتخلص من مثل هذه الأوصاف يحتاج إلى مجاهدات ومزاولات وأعمال من صلاة محافظة عليها وما إلى ذلك لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر صلى الله عليه وجل ينفعنا وإياكم سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين الله أعلم صلى الله عليه وسلم ذكر لذيكم إضافة أو سؤالنا كيف الخارج من الأرض الفضة فيها زكاة بعض أهل العلم ذكر هذا وليس محل اتفاق كذلك في سائر المعادن مثل البترول هل فيه زكاة أو لا أما الركاز فقطعا لأنه مصوص نعم الأحجار ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذت عروض تجارة ها حتى بير الماء ليس فيه زكاة والماء الأصل أنه لا يباع الناس شركاء فيه هذا الأصل لا يباع كيف نعم نعم إذا كان في معالجة أو نحو ذلك وجهد هذا يباع لكنه يتحدث عن كبير يستاق الناس منه فمن له فضل ماء لا يبيعه لكن إذا كان عنده تكرير ومعالجة أو تعبئة أو نحو ذلك فهذا لا بأس نعم شاركون طيب ألا كل حال من له فضل ما فإنه لا يبيعه الله أعلم عنده بئر أكثر من حاجته والناس يستقون لا يبيعهم هذا اللي. كيف اللي يظهر والله أعلم أنها تبعضية وليست بيانية والله أعلم وما رزقناهم ينفقون نعم طيب تكلمنا عن هذا تفصيلا قلنا الطيبات يحتمل أن يكون المقصود بهذه الطيبات كما في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أن يكون الأفضل والأكمل والأحسن فالآية أوسط تحتمل معنيين هنا الطيبات يحتمل أن يكون من جهة المكاسب تكون حلال لا شبهة فيه ويحتمل أن يكون من جهة النوع والمرتبة أن يكون من النوع الجيد من الحلال الجيد وفي قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه يحتمل المعنيين يحتمل أن يكون أذكى من جهة أنه لا شبهة فيه وهذا هو الأقرب لحالهم تركوا كل شيء وذهبوا إلى الكهف وبعضهم قال إنهم كانوا من أبناء الملوك فقوله أذكى طعاما يعني الأفخر والأجود لن رايحين وتركين كل شيء ويبحثون عن أكل نوعية فاخرة هذا بعيد فالسياق أحيانا يبين المراد يشمل هذا وحذا طيبات من جهة المكاسب لا شفها فيه وليس من الحرام باب أولى وكذلك أنه من الانواع الجيدة هذا كله داخل فيه الله أعلم نعم طيب السلام عليكم